أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين والأصل في هذا التقسيم أن المولى يتعلق غرضه بالشيء المطلوب له من الغير على نحوين الأول أن يصدر من كل واحد من الناس الثاني أن يصدر من كل أحد من المكلفين لا بعينه حينما تكون المطلحة في صدور الفعل ولو مرة واحدة من أي شخص كان انتهينا في الدرس الماضي <تصفيق> السلام عليكم السلام عليكم انتهينا في الدرس الماضي من تعريف الواجب الكفائي والواجب العيني وقلنا الواجب العيني ما يتعلق بكل أحد من المكلفين ولا يسقط عن البعض بإتيان البعض الآخر إنما هو مطلوب من كل مكلف مكلف على حده ولا ربط له بالمكلف الآخر وقلنا مثاله الصلاة مثلا ومثاله الصوم ومثاله الحج أما الواجب الكفائي فهو ما يكون المطلوب فيه أن يصدر الفعل في الخارج، أن يوجد الفعل في الخارج، المطلوب وجوب الفعل خارجا فقط، وأن يصدر عن بعض المكلفين، وإذا صدر عنهم سلام عليكم، وإذا صدر عنهم سلام عليكم، فقطع الباقي. إذا صدر عن هؤلاء البعض الكفائي فقطع عن الباقي والفرق بينهما والفرق بينهما بين العيني والكفائي أن الخطاب في كل منهما موجه للجميع في الواجب العيني الخطاب موجه لجميع المكلفين في الواجب الكفائي الخطاب موجه لجميع المكلفين ولكن الفارق في أن الواجب العيني التفتوا ولكن الفارق في أن الواجب العيني مع أن الخطاب صادر للجميع لكنه لا يسقط هذا هو الفرق لا يسقط عن الباقي بفعل البعض هذا في الواجب العيني بل المولى طالب الفعل من كل أحد أحد أحد من الناس المكلفين أما في الواجب الكفائي صحيح الخطاب موجه للجميع أيضا فهنا في توجه الخطاب يشترك مع الواجب العيني الواجب العيني خطابه عام للجميع والواجب الكفائي ايضا خطابه عام للجميع ولكن الفارق ان الكفائي في مقام الامتثال في مقام الامتثال وتحقيق طلب المولاه الخارج يكتفى بصدوره من البعض فاذا صدر من البعض على الوجه الأتم الأكمل فقطع من الباقي ولكن لأن الخطاب في الكفائي موجه للجميع فإذا لم يأتي به الجميع عوقبوا جميعا في الكفائي عوقبوا جميعا، وإذا قام به البعض فقطع من الباقي ولكن الثواب ليس لكل المكلف إنما الثواب في الكفاء لمن باشر العمل مثلا دفن الميت قلنا في الدرس الماضي من الواجبات الكفائية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تشيوع الميت طلب العلم الجهاد هذه كلها واجبات كفائية إذا قام بها البعض سقط عن الباقي وإذا لم يقم بها كل أحد يعني لم يقم بها الجميع عوقبوا جميعا واضح إلى هنا هذا قلناه في الدرس الماضي إنما السؤال هو قد يقول قائل هذا البحث مرة سابقا في بحث الأوامر نفس هذا التعريف نفس هذا الكلام مر سابقاً فإعادة البحث السلام عليكم فإعادة البحث تكراره لا فائدة منه ما دام أن الكلام هو الكلام المصنف يقول هناك عرفنا الواجبين فقط أما هنا فلنا غرض آخر من البحث هذا الغرض هو ما هو منشأ تقسيم الواجب إلى الكفائي وإلى العيني لماذا قسمتم أيها الأصوليون الواجب إلى الواجب العيني والواجب الكفائي في الجواب نقول الغرض الغرض من هذا التقسيم هو أن غرض المولى يختلف غرض المولا يختلف فمرة يكون غرضه أن يصدر الفعل يعني لو جاء سؤال لماذا قسم الواجب إلى عيني وإلى صفائي هو هذا الجواب لأن غرض المولى مرة يتعلق بصدور الفعل. من كل أحد أحد من المكلفين مستقلا دون أن يرتبط صدور الفعل منه بصدوره بالآخر لا ربط لهما مرة هكذا يكون غرض المولى أن يصدر الفعل في الخارج من كل أحد من المكلفين والمصلحة في صدوره كذلك أيضا ومرة أخرى لا غرض المولى سبحانه وتعالى لا أن يصدر الفعل من كل أحد أحد إنما غرضه صدور الفعل في الخارج وجود الفعل في الخارج وجوب الفعل في الخارج ولو ولو من شخص واحد ولو لمرة واحدة والمصلحة في الواجب الكفائي صدوره كذلك أيضا. فإذا كان غرض المولى من النوع الأول يعني أن يصدر من كل مكلف مكلف فلا بد أن يوجه المولى الخطابة لكل أحد أحد من الناس مثلا يقول له أيها العبد تجب عليك الصلاة تجب عليك الصلاة. تجب يعني واحد واحد فان يصدر امرا أو أوامر بعدد المكلفين لكل شخص من المكلفين خطاب خاص يقول له أيها المكلف من الآن عند البلوغ عند التكليف من الآن أنت مكلف بالصلاه لوحدك مستقلاً وأنت مكلف بالصيام مستقلاً وأنت مكلف بالحكي الآخرين وهذا هو الواجب العيني أما إذا كان غرضه من النوع الثاني ما يكون فيه المطلوب صدور الفعل في الخارج هنا ايضا المولى هنا أيضاً المولى يوجه الخطاب للجميع يوجه الخطاب للجميع ولكن يقول أيها المكلفون جميعا غرضي, غرضي صدور الفعل في الخارج ولو من, بعضكم ولو من بعضكم مثلا المولى يقول هناك ميت من المسلمين فيجب عليكم عليكم أنتم جميعا فيجب عليكم ان تقوموا بتجهيزه غرضي ان يدفن هذا الميت ان يجهز يغسل يكفن يصلى عليه يشيع يدفن فقط نقول له ايها المولى هذا الغرض لا يلزم ان نقوم به جميعا يقول نعم يقول نعم غرضي ان يحضر الفعل في الخارج ولكن اوجه الخطاب لكم جميعا وأنا أقول لكم غرضي أن يفضر هذا الفعل في الخارج من بعضكم نقول له أيها المولى عينهم يقول لا خصوصية لأحد على الباقي أنا إن قلت جناب السيد أن تقوم بهذا الفعل الآخرون لهم الحق أن يشكلوا وما خصوصيته علينا فلا خصوصية لأحد على الباقي فالأمر يتوجه حتى في الكفاء للجميع ولكن الغرض أن يصدر والمولى يقول إذا صدر الفعل من بعضكم سقط عن الباقي لكن أحذركم إن عصيتم جميعاً فكلكم معاقب واضح الفرق بينهما هذا في العين وهذا في الكفائي، هذا البحث ليس هو البحث المهم البحث المهم هنا أن الأصوليون أن الأصوليين وقعوا في حيرة وقعوا في حيرة في الواجب الكفائي من جهة التفتوا إلى أنهم جميعا يعرفون الوجوب مرة سابقا هذا البحث الأصوليون يقولون الوجوب الوجوب هو هو الالزام بالشيء مضافا اليه مع المانع من الترك هذا معنى الوجوب حينما يقول المولى يجب عليك يعني انت ملزم بالفعل ولا ترخيص لك في الترك ذاك في المستحب انت ينبغي عليك ان تفعل وتقدر تترك في الوجوب لا الواجب ما هو الوجوب الواجب هو ما هو ما ألزم المكلف فيه بالفعل ولم يرخص فيه له في الترك ما ألزم فيه المكلف بالفعل ولم يرخص له في الترك هذا معنى الوجوب حينما المولى يقول واجب هذا معنى لكن قسم من جهة أخرى قسمتم الواجب إلى واجب عيني وكفائي أنتم أسميتم الكفائي بالواجب أسميتمه هكذا فإذا أسميتمه واجب يجب أن ينطبق عليه تعريف الواجب انتم قلتم أن الوجوب هو الإلزام بالفعل مع المنع من الترك في الكفائي ماذا قلتم؟ في الكفاء قلتم هو واجب ولكن يرخص للبعض في الترك واضح في الكفائي فكيف تجمعون بين تعريف الوجوب وبين تعريف الواجب الكفائي هذا تناقض هذا تهافت من جهة تقولون الوجوب لا ترخيص في الترك فيه ومن جهة تقولون الواجب الكفائي ما يطلب فيه صدور الفعل في الخارج من البعض صحيح فيسقط عن الباقي سقوطه عن الباقي ترخيصه سقوطه عن الباقي ترخيصه في الترك مع انكم في التعريف للوجوب قلتم شيئا اخر واضح التناقض فماذا تقولون من هنا, من هنا بعض الأصوليين في دفع هذا الإشكال أو رفع هذا التناقض قالوا نحن ننكر هكذا قال البعض نحن ننكر أن يكون الواجب أو الوجوب في الكفائي موجه للكل لا نقبل هذا نحن نقول في الكفائي الوجوب موجه للبعض للبعض ليس للكل تعريفكم في اول ما أول المطلب ان الواجب الكفائي خطابه عام لا نقبل هذا لا نقبل هذا نقول خطابه خاص بالبعض فقط خب من هم من هم البعض؟ يقولون لا نعرف لا نعرف هذا قول وقول آخر قال نحن ايضا مع هؤلاء ننكر أن يكون الخطاب في الكفاء موجها للجميع بل نقول الخطاب في الكفاء موجه للبعض فقط من هو هذا البعض؟ قالوا هذا البعض هذا البعض وإن خفي علينا وإن خفي علينا نحن لكنه معلوم عند المولى خب من هو؟ نسألهم من هو؟ يقولون لن نقول كالشق الأول وإنما نقول هنا معلوم عند المولى وعندنا وعندنا وعندنا المكلف به هو أول شخص يبادر إليه معين عند المولى نحن لا نعرف اسمه ورسمه لكن بعد أن يتوجه الأمر للجميع أول شخص أو لا ندخل شخص أول بعض أفضل يصير أول بعض يبادر لأداء ذاك الواجب الكفائي يكون هو المكلف بذلك الخطا المصنف يقول نحن لا نحتاج إلى هذا البحث لماذا يقول لأننا قلنا في تعريف الواجب الكفائي بعدما عرفنا بذلك التعريف الواضح السهل المقبول لا حاجة إلى هذا البحث. يقول نحن قلنا في الواجب الكفائي ما يكون المطلوب فيه صدور الفعل في الخارج ولو لمرة واحدة هذا التعريف للواجب الكفائي يغنينا عن هذا البحث لأن المولى غرضه لم يتعلق بصدور الفعل من كل أحد أحد أحد لا غرضه صدور الفعل في الخارج فقط فإذا وجد الفعل في الخارج انتهينا فلا نحتاج إلى هذا البحث ولا إلى هذه الإطالة مصلقة هذا البحث اتضحى ننتقل إلى بحث اخر وهو بحث الواجب الموسع والمضيق ويحتاج الى التفات من الاخوه جميعا المصنف لا يقبل الاول له راي اخر ما يقبل لا القول الاول ولا الثاني انما هو عرفه تعريف مستقل قال الواجب الكفائي لم يطلب من الجميع انما يطلب صدور الفعل في الخارج اذا كان المطلوب صدور الفعل في الخارج فمع أول صدور الله يسقط يسقط غرض المولى لا يحصل في هذا المطلع صحيح فالمولى يقول هو واجب هو واجب ولكن بعض الواجبات لا تطلب من كل مكلف مكلف إنما يطلب فيها أن يوجد يعني واجب أن يوجد في الخارج فقط لم لم يقل المولى واجب أن يوجد في الخارج من كل مكلف مستخل عن الآخر إنما المولى غرضه قال غرضي أن يحصل الدفن فقط في الواجب الكفائي غرض المولى حصول الفعل ولو مرة واحد إذا حصل الفعل مرة واحدة غرض المولى انتهى فسقط أمره بهذا اندفع اشكال الاشكال المذكور <تصفيق> نعم لا لا فرق بينهما المصنف مشين لهذا البحث صحيح صحيح نعم بل لا شوف سيدنا الإشكال على كلا القولين يأتي الوجوب قالوا مرة نقول مركب يعني قوامه من جزئين من الإلزام والمنع هكذا مرة فهو مركب مرة أخرى نقول له هو بسيط بسيط الوجوب هو الإلزام فقط ولازم الإلزام قلنا سابقا بعد مرة البحث ولازم الإلزام المنف المصنف يقول على كل القولين يأكل إشكال بس نحن ندفعه نقول في الواجب الكفائي لا تقيسه على الواجب العيني الواجب العيني غرض المولى أن يصدر الفعل من كل مكلف أما في الواجب الكفائي فغرض المولى صدور الفعل يعني آسف حصول الطبيعة في الخارج إذا كان هكذا مراده فيسقط غرضه فيسقط غرضه مع أول صدور له أن الآن صدر من زيد من عبيد من باكر من خالد مو مهم المهم حصوله في الخارج فإذا حصل في الخارج بعد الإلزام سقط الإلزام الموجود سقط طبعا فإذا سقط الإلزام هذا لا ينافي تعريفنا لا ينافي تعريفنا للوجوب بانه الالزام يعني الالزام فقط هذا وهذا البحث الاول الواجب الكفاية هناك شروط معينة في الواجب الكفاية هناك شروط معينة من الشروط أن يتفدى له البعض ويكون فيهم الكفاية ولذا البعض في تعريف الكفاية وضع هذا القيد قال إذا تفدى البعض وكان فيه الكفاية سقط عن الباقي أما لو كنا بحاجة إلى مئة طالب علم مئة مبلغ مثلا صحيح تصدى البعض مثلا تصدى خمسون هذا إلى الآن لم يسقط يسقط إذا كان البعض المتصدي يكفي فيه كفاية ما هكذا مثلا أما لو كان البعض الذي تصدى لا كفاية في عمله الواجب الكفاء إلى الآن لم يسقط هناك شروط معينة في محله الواجب الكفاء موجود البحث انتهى بحث آخر التفتوا إليه جيد بحث المواسعة والمضايقة أو يسمى بحث الواجب الموسع والمضيق في هذا التقسيم يقول المصنف نحن إلى إذا جئنا إلى الواجبات من صلاة وصيام وحج وخمس إلى اخره إذا جئنا إلى الواجبات وقسناها إلى الزمان وقسنا هذه الواجبات إلى الزمان نجد أنها على قسمين بعض الواجبات بعض الواجبات يكون الزمان قيدا فيها بعض الواجبات يكون الزمان قيدا فيها فتسمى بالواجب المؤقت. هذا بعض الواجبات وبعض الواجبات الأخرى لا يكون الزمان قيداً فيها لا لا لا يكون فتسمى بالواجب غير المؤقت من هنا قد ينشأ إشكال عجيب بعض الواجبات الزمان قيد فيها وبعض الواجبات الزمان ليس قيداً فيها صورونا واجب مو في مو في ضمن الزمان ها الجواب الجواب نقصد بما يكون الزمان ولا يكون الزمان لا نقصد به أن يحصل خارج إطار الزمان لا الزمانيات كلها في ضمن الزمان لكن مقصودنا بشكل أدق أن بعض الواجبات نشترطه حصولها في قطعة خاصة من الزمان في الفلسفة يعرفون الزمان يقولون الزمان أمر كيال مستمر يعني خب لكن بعض الواجبات المولى اشترطت أن تحصل في قطعة خاصة من الزمان مثلا الزمان من الصباح إلى الغروب مثلا هذا زمان بعض الواجبات المولى اشترط أن تحصل في ساعة خاصة من هذا الزمان فسميت بالواجبات المؤقتة وبعض الواجبات لا هي ضمن الزمان لكن لن يشترط المولى أن تحصل في قطع خاصة من الزمان ننبه بالمثال في الواجبات المؤقتة مثلا الواجب المؤقت الواجب المؤقت الصوم مثلا الصوم مثلا. يشترط حصوله في شهر خاص من السنة مع أن السنة كلها زمان وضع معا مع أن السنة كلها زمان صحيح؟ لكن المولى يقول أريد هذا الواجب في هذه القطعة الخاصة مثلا في شهر رمضان وشهر رمضان قطعة خاصة من السنة والسنة كلها زمان وبعض الواجب مثلا وفي الصيام أيضا يقول في شهر رمضان وأكثر من هذا وشهر رمضان فيه ليل ونهار اريده في حصه النهار خاصه فيسمى الواجب المؤقت يعني مؤقت بزمان خاص بحصه خاصه من الخلق وبعض الواجبات غير المؤقته مثلا قضاء الصلوات الفائته اذا الانسان المكلف عليه قضاء صلوات فائته يطلب منه أداؤها لكن المولى لا يقول اعتبها اليوم اقضها اليوم يعني زمانها غير معين غير مؤقت بحصه خاصه اليوم غدا بعد عام في النهار في الليل لم تقيد بحصه خاصه من الزمان هذا نعمل مؤقت وغير المؤقت حتى لا ينشا الاشكار لا تقول المؤقت معروف غير المؤقت كيف نصوره قد قضاء الصلاة في الفائدة واضح يصير هذا خب إذا هذا اتضح وغير المؤقت قسمين قسمنا مو مؤقت وغير مؤقت تعالوا إلى غير المؤقت غير المؤقت أيضا ينقسم إلى قسمين ينقسم إلى الواجب الواجب الفوري الواجب الفوري والواجب غير الفوري واضح والمؤقت ايضا على قسمين المؤقت المؤقت على قسمين المضيق والموسع اتفقنا الى هنا خب راح نبحث اولا نبحث غير المؤقت غير المؤقت قلنا على قسمين فوري وغير فوري ما الفرق بينهما قالوا في تعريف الفوري قالوا الواجب الفوري هو ما لا يجوز تأخيره الواجب الفوري ما لا يجوز تأخيره عن أول أزمنة إمكانه أو عرفه بتعريف آخر ما يجب الاتيان به في أول أزمنة إمكانه إمكانه ما لا يجوز أو ما يأصل برق أو ما يجوز ما لا يجوز تأخيره عن أول أزمنة إمكان الاتيان به مثاله مثاله الفوري مثاله الفوري ازاله النجاسه عن المسجد ازاله النجاسه امر فوري اذا دخلت الى المسجد إلى الحرم الشريف حرم السيد عليه السلام دخلت الى الحرم في القطعه المسجديه منه وقبل ان اكبر للصلاه رايت نجاسه في الارض هنا قالوا فورا فورا لا تقل اصلي اولا واشرب كاسا من الشاي ثم لا لا لا, لا فورا الآن, الان فهذا لا يجوز تاخيره عن اول اذنه إمكانه مثلا مرة زمان إمكانه الآن وأنا واقف مره اخرى لا يتطلب مني الامر في الازاله ان اخرج الى الخارج واحضر الماء هذا أول الأذمة يسمى أول أذمة الإمكاني فلا يجوز تأخير الفوري عن أول ازمنه امكانه هذا الفوري أما غير الفوري غير الفوري في تعريفه قالوا ما يجوز في أول قلنا لا يجوز هنا نقول ما يجوز تأخيره عن أول أزمنة إمكانك مثاله قضاء الصلوات الفائته إذا علي قضاء صلوات أستطيع الآن اقضي الصلاة لكن الشارع يقول يمكنك تأخيره إلى بعد الدرس صحيح يمكنك تأخيره إلى غدا إلى غد إلى الليل إلى هكذا لكن بشرط بشرق بشرق, بشرق. اللا يلزم من التاخير التهاون يعني علي صيام قضاء شهر رمضان او علي صيام يوم استطيع ان اخره الى غد صحيح بل الى بعد غد بل الى بعد شهر لكن الشارع يقول انا اجيز لك في التاخير بشرط لا تتوانى وتتكاسل وتتهاون في القضاء حتى يأتي رمضان القادم أنا صار سلاعه، أسمح ولك في التأخير بما لا يستلزم التهاون في خضاع الواجبات، واضح يصير؟ فإذن غير المؤقت فوري وغير فوري، عرفنا الآن هذا لا بحث فيه، ما عندنا بحث، ما عندنا بحث في هذا، إنما بحثنا هنا في في هذا المطلب في الواجب المؤقت. يسع الوقت أو نطبق العبارة نطبق العبارة أنا وصممت إليه عندكم سؤال لا هنا أم لا العين والكفائي صادقا عرفنا والأصل في هذا التقسيم أن المولى يتعلق هذا سؤال إن قلت لماذا أعدت البحث مرة ثانية أيها المصنف يقول المصنف والأصل في هذا التقسيم يعني إلى العين والكفاء أن المولى يتعلق غرضه بالشيء المطلوب له يعني للمولى من الغير من المكلف على نحوين الحالة الأولى القسم الأول أن يصدر من كل واحد من الناس يعني المكلفين حينما تكون المصلحة المطلوبة تحصل من كل واحد واحد واحد مستقل. لا. هنا إذا المطلوب من كل أحد أحد فلا بد أن يوجه المولى الخطابة أو أن يوجه الخطاب إلى كل واحد منهم من الناس من المكلفين على أن يصدر من كل واحد عينان يعني كل فرد بعينه بخصوصه كالصوم أو الصلاة وأكثر التكاليف وأكثر التكاليف الشرعية وهذا هو الواجب العيني الثاني أن يصدر من أحد ومن كل أحد هنا من أحد المكلفين لا بعينه حينما تكون المصلحة في صدور الفعل ولو ولو مرة واحدة من أي شخص كان من زيد من عمر مو مهم المهم حصول الدافن في الخارج هنا التفتوا فلابد أن يوجه الخطاب إلى ذلك البعض مثل, مثل العين إلى الجميع إلى جميع المكلفين إن قلت إذا كان المطلوب من البعض سمه في الجواب نقول لعدم خصوصية مكلف دون مكلف آخر ويكتفى بفعل بعضهم الذي يحصل به الغرض زناب السيد الذي يحصل به الغرض وإلا لو امتثل البعض ولم يحصل به الغرض لم يسقط عن الباقي فيجب على الجميع لكن بفرض الكفاية الذي هو الواجب الكفاية وهذا لا بحث إلى هنا وقد وقع الأقدمون من الأصوليين في حيره من أمر الوجوب الكفائي وأمر تطبيقه على القاعدة في الوجوب الذي قوامه هذا قول جناب السيد قوامه فهو مركب أو لازمه فهو غير مركب بسيط أو لازمه المنع من الترك هذا قوامه بل لازمه إشارة إلى قولين في تعريف الوجوب بعض الأصوليين قال الوجوب أمر مركب يتقوم من الإلزام والمنع بعضهم قال لا الوجوب أمر بسيط يتكون من الإلزام فقط نعم لازم هذا الإلزام المنع إذ رأوا أن وجوبه على الجميع لا يتلائم مع جواز تركه من جهة تقول واجب وجوبه على الجميع من جهة تقول يمكن تركه للبعض هذا تناقض اذ رأوا أن وجوبه على الجميع لا يتلائم مع جواز تركه بفعل بعضهم ولا وجوبة بدون المنع من الترك لذا احتاروا في توجيه الواجب أو الوجوب الكفائي لذا ظن بعضهم هذا القول الأول لذا ظن بعضهم أنه ليس المكلف المخاطب فيه الجميع لا لا لا بل البعض فقط لكن من هذا البعض قالوا غير معين أي أحد المكلفين على وجه التعيين والبعض الآخر وظن بعضهم أنه معين عند الله غير معين عندنا خب كيف نعرفه تفضلوا يقولون ويتعين يتعين من يسبق إلى الفعل في الخارج من يبادر إلى فعل الدفن في الخارج من يسبق إلى الفعل منهم فهو المكلف حقيقة إلى غير ذلك من الظنون يقول المصنف ونحن لما صورناه بذلك التصوير المتقدم لا يبقى مجال لهذه الظنون فلا نشغل أنفسنا بذكرها وردها وندفع الحيرة وتدفع الحيرة بأدنى, ال... بأدنى الأفضاء، لأنه إذا كان غرض المولى يحصل بفعل البعض، فإذا حصل فلا بد أن يسقط وجوبه عن الباقي. المطلوب أن يحصل في الخارج، حصل سقط الواجب خلاص. إذ لا يبقى ما يدعو إلى الوجوب بعد أداء الفعل في الخارج، فهو إذن واجب. سيد زين العابدين، فهو واجب. على الجميع من أول الأمر ولذا يمنعوا جميعا من تركه إذا نزل الخطاب لكن إذا قام به البعض وكفى ويسقط بفعل بعضهم لماذا؟ لحصول الغرض منه لحصول الغرض منه الموسع والمضيق ينقسم الواجب باعتبار الوقت يعني الزمان باعتبار الوقت إلى قسمين أولا مؤقت وإلى غير مؤقت ثم المؤقت إلى الموسع والمضيق ثم غير المؤقت إلى الفوري وغير الفوري ولنبدا من الأسفل ولنبدا من الأخير ولنبدا بغير المؤقت لماذا مقدمه مقدمة له مقدمة للبحث يعني فنقول غير المؤقت ما لم يعتبر فيه شرعا وقت مخصوص وإن كان لا تشكل التفتو لا تشكل بالإشكال غير مؤقت يعني شنو خارج الزمان ها يقول وإن كان كل فعل هذا يستفع الإشكال وإن كان كل فعل لا يخلو عقلا من الزمان لأنه من الزمانيات بعد والزمانيات ضمن الزمان من زمن يكون ظرفا له مثاله في قضاء الصلوات الفائته وإزالة النجاسة عن المسجد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك الأمر بالمعروف مو شرط أن يؤتى به في النهار أو في الصباح لا حتى في الليل حتى عند الفجر حتى في أي وقت إذا رأيت أجلكم الله إذا رأيت شخصا بيده اجلكم الله الخمر رأيته عند فرات الفجر أقول له انتظر حتى حتى يطلع الشمس. ما أمره بالمعرف؟ لا. ما أمره الآن؟ هكذا أيضاً. قال وهو كما قلنا على قسمين غير المؤقت. فوري. شو الفوري؟ وهو ما لا يجوز تأخيره عن أول أزمنة إمكانه كإزالة النجاسة عن المسجد ورد السلام. إذا جاء شخص الآن قال السلام عليكم نسكت جميعا نرتاح نشرب الماء نستمع إلى الدرس ثم إذا انتهى الدرس نقول له وعليكم السلام ورحمة الله هذا مع أول أزمنة الإمكان رد السلام ورد السلام والأمر بالمعروف وغير الفور وهو ما يجوز تأخيره عن أول في إمكانه كالصلاه عن الميت. على الميت نستطيع الآن نصلي عليه ولكن نقول نؤخره لماذا حتى يجتمع المؤمنون ويحصل الثواب نؤخره إلى بعد الظهر قال كالصلاه على الميت وقضاء الصلاة الفائته والزكاة والخمس واضح إلى هنا